وَمَنْ نَصْرٌ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ وَشِكُمُ عَاسَأْ مَنَّتَ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِ مَا أَلِيُّ طَهِيرَكُ بِهِ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 كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغنى عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 بِعِندَ اللهِ الصُّمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فَآوَاكُمْ, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا يَا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون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 تقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 قُل لَّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُ يُغْفِر لَهُم مَا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, القربى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَبَلِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إن كُنتم آمَنتُم بالله وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى يَوْمَ الفُرْقانِ يَوْمَ التَّقَلْجَمَعَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أنتم القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا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 ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يُريكمهم إذ التقيتم فيه في أعينكم قليل في أعينهم و يقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا 117. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 118. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن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 وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العطاب إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَاطِلُ أُولَئِكَ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبير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 أن الله لم يقم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم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 بيحرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين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 أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ من